تلاوات من القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الله كامل، فاستمعوا إليها منصتين خاشعين لعل الله أن ينفعنا وإياكم بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها أنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما وأولادكم فتنة، واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها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 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين. أعوذ بالله من وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بِنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ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 Ku tentu عليهم sehidup mana dumt dihimpun, faklum mati wafatni ku tentu antar rukib alaikum, wa anta ala kli shiin sehidup, anta Tegabahum, fa innahum ibaduk. Wa intaghfir lahum, fa inna kah antal Azizul Hakeem.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 لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم للله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفّ وعرضوا على ربك صفّ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أننا جعل لكم موعد ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترائذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا يا ليتنا نرد الا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 بل بدالهم ما كانوا يخفون منهم قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أو قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أهل لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجا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 نا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب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 ما أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. قالوا. الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبه الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علمنه دو ورحمة هدو ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تؤيله هل ينظرون إلا تؤيله يوم يأتي تؤ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 وما كانوا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة جات وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفاو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 يُشْرِفِينَنَّ أُمَّ أَصْحَابِنَا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وأفوض أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدو وعشياء النار يعرضون عليها غدو وعشياء ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلاف رعون أشد العذاب وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضَعْفَانِ فَيَقُولُ الْضَعْفَانِ اننا كنا لكم تبع اننا كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا نصيب منا قال الذين استكبروا كل فيها قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وإن يتحاد استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا اننا لكم تبعا فهل أنتم فهل انتم مغنون عنا نصيفا من النار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 أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يخفف عنا يوما من العذاب mereka berkata, "Apa yang tidak datang kepada kamu, rasul kamu?" Mereka ادعوا وما قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ان نصر رسلنا ان نالن نصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاسعاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم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 بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله مكر الله إلا القوم الخاسرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن سينا أو أخطأنا ربنا لا تأخذنا إن سينا أو أخطأنا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 واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في قضيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وإذا مس الإنسان دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة فهي كالحجارة أو أشد قسوة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 منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطانه إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 ذلك من آباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ولكن ظلموا فما أغنت عنهم آلِهَتُهم فما أغنت عنهم آلِهَتُهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أم ربك وما زادهم غير تتبية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 إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجبوع له الناس وذلك مشهود ذلك يوم مجمع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود.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 فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب، فذوق العذاب بما كنتم تكفرون. وَمَنَ الَّذِينَ ابْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ ابْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نثرها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليضركم إلا أذى ليضرهكم إلا أذى وإن يقاتلوكم الأدبار وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم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 تجدله سبيلا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون سلطان مبين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك ولن تجد لهم نصير.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 شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنت تاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكلل الخائنين خصما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيمًا. ولا تجادل العلم الذين يختان أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله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 يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرقاب الله فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإنتبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فئن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله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 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنّة عرضها السماوات والأرض عبّدت للمتقين الذين ينفقون في السر والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ذَكَرَ اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا الله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 ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بينا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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَا قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْفِرٍ موت إلا بإذن الله كتاب مؤجل وما يرد ثواب الدنيا نأته منها وما يرد ثواب الآخرة نأته منها وسنجز الشاكرين.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 وما كان قولهم إلا أو قالوا رب نغفر لنا ذنوبنا رب نغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا ووصرنا على القوم الكافرين فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفئ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يدخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة و الطاغوت ويقولون للذين كفوا ويقولون للذين كفوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله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 فمنهم من آمن به ومنهم من صدّع وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلّيهم النار سوف نصلّيهم النار كلّم بدلناهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليه النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها أبدًا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا غليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.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 فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس انن سَقَدْ جَمَعُ لَكُمْ فَأُخْشَأْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانَهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان الخوف أولياءه فلا تخافوهم فلا تخافوهم،, فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم, قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم مصيبتكم مصيبه قد اصبتم مثليا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Wahai yang setinggi itu digas bimah, In kalmuh liashulujoh. Wahai yang setinggi itu digas bimah, In kalmuh liashulujoh. الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارجعوا إلى أبيكم فقول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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada yang dapat menghalangimu dari kebenaran. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak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 أسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه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 Allah. Kata Innama. Aku bersedih dan pusing. Allah. Aku bersedih dan pusing. Allah. Dan aku lebih tahu dari Allah apa yang حزني الى الله اشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يا بني ان تبو فتحسسوا من يوسف يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب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 نا سمعنا منادئي ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فوفر لنا ذنوبنا ربنا فوفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتعفنا مع الأبرار ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لنا الا نتوكل على الله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا لنا نصبر على ما اذيتونا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمٍ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَاذُ يصيغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِنَّمَا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ إِنَّمَا يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ على الله بعزيز. وبِرَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا وبِرَسُولِ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لكم تبعا إنا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 فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُقْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرَخِي ما بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين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 ويضل الله الظالمين ويضل الله الوالمين ويفعل الله ما يشاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبدوا شجرها أياهم مع الله بل هم قومه يعدلون أم من جعل الأرض فرا وجعل خلالها انهاض وجعل لها رواتية وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَّا أَمْمَنَّا أَإِلَّا أَمْمَنَّا مَنْ أَسْتَوْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَم مَنْ كَانَ إِذَا دَعَا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ Ailahumma taala Allah, taala Allah, orang mana yang berlaku Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah orang mana اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأموال نقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها نها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمر فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن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 ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني ارك معنا يا بني ارك معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني, يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم قال لا عاصم عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلا عيمك ويا سماء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 Kilayan Nuh binti salam mina, wabarakatun عليك, wa ala ummin min ma'ak, wa ummina, sana matgum summa ymasum mina, ghabul ويبنوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبِر, فاصبر إن العاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذ الذين تتبعوا من الذين تتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره لو أن لنا كرتم فنتبرأ منهم كما تبرؤ منا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 اسكُلوا مِمَّ في الأرض حلالاً وطيباً كُلوا مِمَّ في الأرض حلالاً وطيباً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 ك بي تقايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان لا يفتنن كم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكمه وقبيله من حيث لا ترونهم.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 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة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 إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلنا وهذا كتاب أنزلنا نزله مباركم مصدق الذي بين يديه ولتذر أم القرى ولتذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون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 ولو تروا اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه تباسطون ايديهم والملائكه تباسطون ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذابا اليوم وتجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن اياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وَتَرَكْتُمْ مَا خَوّلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ أَهْوَرُكُمْ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ قُطِعَ بَيْنَكُمْ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المسركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوت وإن يمسسك الله بضر فلا فله إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم ولا تنسونا من دعائكم